وَأَنَّ مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاتِصُونَ فَمَن أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا وَأَمَّا الْقَاتِصُونَ فَكَانُوا لِجَهَلٍ مُّخْتَبًا وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ أَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأشقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلك عذابا صحا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلك عذابا صادا وأن المساجد لله فلا تدعو معظم قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضررا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا قُلْ إِنِّي لَجِيرٌ مِنْ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُنْتَجَداً إِلَّا بَلَاغاً مِنَ اللَّهِ وَرِسَالَةً وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ فَإِنَّ لَهُ نَاراً خَالِداً فِيهَا إِنَّ لَبَغَاوَ مِنْ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ قَوْمٌ يَعْصُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُمْ نَارَ جَهَنَّمَ فَإِنَّ لَهُمْ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فسيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِ وَاَقَلَّ عَدَدًا قُل إِنَّ أَبْرِي لِأَقْرِبُهُم مَّا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا أَعْلَمُ الْغَيْبَ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ابْتَغَى بِأَمْرِ رَسُولٍ فَإِنَّ يَشْرُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا فَيَالَمَا أَرْقَدُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْنِ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَخْطَ كل شَيْء